هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّن كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا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 إن فِي ذَِكَ لآيَتَ لِقَوْم يَذكَّرون وَهُوَ الذي سَخَرَ الْ البَحْرَ لِلتأكُلُ مِنْهُ لَحمَ قَرّ وَتَسْتَقُِرج مِنهُ حِلَةَ تَبَسُونهاَا وَتَرَفُ الْكَمَ وَاخَِفِيهِ وَتَبَتَغُ مِنْ صَضلِهِ وَلعََّكُمْ تَشكُرون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 فَلَا بَئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ المتقين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 وَلا قَدَبَ عَثْن فيِي كُلِّ أَّتِ الرَّسُولًا أَن عبدُ اللهَّه وَجَتَنبُ الطغُوط فَمِنهُم من هَدَ اللهَّهُ وَمِنهُمن حَقَت عَلَيْهِ الضلَ لَ فَسوا فيِي الأْرض فَو ظُرُ كيفَ فَكَانَ عَاقبَةُ المكذبين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 ليبين لهم الذي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون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 أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ سُجَّدَ لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ من داب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 ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات صبحانه ولهم ما يشتهون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين ثرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين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 والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قبير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق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 وَجَلَلَكُم مِنْ أَزْوَادِكُمْ بَنينَ وَحَفَدَتَ وََرزَقَكُم مِنَ الطب أَفَ بِالبااقِل يُؤمنِنُ نَوَابِنِ عَْمَةِ اللهِهُ يَكفُرون وَيَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لا يَمِْكُ لَهُمْ برِزْقَم مِنَ السَّمواتِ وَالأَْرض شَيْأَ وَلَا يَْستَطيعون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 مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ فَل نُحِيًاَّهُ حَيتَ طَيّبَتَ وَلَ نَجزًاَّهُم وَلَ نَجَزًاَّهُم أَجَْهُم بِأَحسَنِ مَا كانَوا يَعملَلون فَإذاَاقرَرَأتَّ الْقُرآانَ فَسْتَعِذ بِلهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّادِيم.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 لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَهْدِيَكُمْ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ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 مَنْ كَثَرَ بِلهِ مِن بَعْدئمَانِهِ إَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْلبُهُ مُطُمَئّم بِالإمَانِ وَلَ وَلَكم من شَرحَ بِالكُفْرِ صَدرًا فَعَلَيهِمْ غَضَبُم مِنَ اللهَّ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم مستحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله وان الله لا يهدي القوم الكافرين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 يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِنِعْمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَ قَدَ جَأَهُمْ رَسُول مِنهُم فَكَذذَّبُهُ فَأَخَذَهُم العذاابُ وَهُمْ ظَالِمُون فَكُلُوا مَِّا رَزَقَكُم اللَّهُ حَلَلَ طَيبَ وَشْكُرون عَْمَتََ اللهَّ وَشْكُرون عَمتَ اللهَِّ إِ كُتُم إِيهُ تَعبُدونون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 قَُّ تَابُ مِن بعد ذَلِكَ وَأَصْلَحُ إَِّ رََّّكَ مِن بعدْهَا لَ غَفُور الرَّحِيم إِ إبَره مَكَانَ أَُّتَ قانتَ للِلهِ حَنِيفَ وَلَم يَكُمِنَ الْ المُشِكم شَكِرَ